هنا وقفنا عند قول الله الفعلاء نبئ عبادي أني انا الغفور الرحيم ونبئهم عن ضيف ابراهيم عجيب أنتم تستأذنون لصلاة أو صلاة العصر وهي في, في اول الوقت وأنتم وقلتم التفسير لا يعلق عليه والمسألة هنا مجلس العلم قد يؤخر أول الصلاة للمجلس عامة في آية واحدة وانا ايضا سأصلي قال الله تعالى نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الأليم قيل في سبب نزول قول الله لفعلانا بإعبادي أني أنا الغفور الرحيم ما ابن المبارك بإثناده عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ترى علينا رسول الله من الباب الذي يدخل منه بني شيبة ونحن نضحك فقال ألا أراكم تضحكون قال منكرا قال منكرا ألا أراكم تضحكون ثم أدبر حتى إذا كان عند الحجر رجع علينا القهقري فقال إني لما خرجت جاء جبريل عليه السلام فقال يا محمد يقول الله تعالى لما تقنط عبادي فقال يا محمد لما تقنط عبادي نب عبادي أني أنا الغفور الرحيم وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمر بالتحريك عبادية نبئ عبادية أني أنا الغفور الرحيم وأيضا نبئ عبادية أني أنا الغفور الرحيم هذه الآية عظيمة جدا لو وقفنا معها من تهينا لقول الله جل في علا أنه قال نبئ عبادي وهذه فئة البشارة لعباد الله جل في علا على الإبلاغ عن سعة رحمة الله جل في علا فيها أمور ثلاثة الأمر الأول سعة رحمة الله جل في علا أيضا فضل البشار لعباد الله جل في علا أيضا فيها الاقرار بأنه لا معصوم إلا من عصمه الله جل في علا وأيضا فيها التأميل التأميل بأن المغفرة مع عدم العقاب قال الله جلال فعلا نبئ عبادي أو نبئ عباديها نبئ عبادي قلنا بأن هذا فيه تخصيص وقد نقول بأن هذه, مع هذه الآية خاصة بالمؤمنين بأن هذه الآية خاصة بالمؤمنين وإن كان الحق أن الحال على التعميم نبئ عباديها أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي والعذاب الأليم في الترغيب والترهيب في النذارة في البشارة فتكون لعموم الخلق لكن السياق قد يبين التخصيص في قول نبي عبادي فجعلها المضافة إليه إضافة التشريف بأن الله جل فعلا مهما نزل منهم مهما وقع منهم من معصية فإن الله جل فعلا يغفر لهم إما أن يغفر لهم دون توبة وأوبة والله على كل شيء قدير وإما أن يغفر بعد التوبة ولأن حديث الـ الـ الـ الـ حديث ابن عمر رضي الله عنه أرضاه عندما قالوا من منكم يحفظ حديثا في المناجاة فقال ابن عمر أنا ما من أحد منكم إلا وسيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان فيقول عبدي تذكر ذنب كذا يوم كذا ذنب كذا يوم كذا قال سترتوع عليك وأنا أغفر اليوم لك فهذه فيها دراء له الآن أنه لم يستغفر وغفر الله له فابتداء فإن الله جد في علاء غفور رحيم سبحانه جد في علاء يغفر يستر الذنب ويرحم فلا يعجل العقوبة لا دنيا ولا آخران لذلك هذه البشارة ضمنتها هذه الآية بالمغفرة والرحمة وأيضا فيها أن المغفرة والرحمة تكون بعد التوبة بعد الأوبة بعد الاستغفار لأن من استغفر غفر الله له قال النبي صلى الله عليه وسلم أسعد الناس صحيفا يوم القيامة أكثرهم استغفارا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول استغفر الله أتوب إليه فإني أستغفر الله أتوب إليه أكثر من 100 مرة كما قال ابن عمر كنا نعود على النبي صلى الله عليه وسلم استغفر الله أتوب إليه أكثر من 70 مرة وقد قال الله إذا لفعلها إلا من تاب وآمن وعمل عملا صريعا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات ومن تاب تاب الله عليه نبئ عبادي هذه فيها أيضا إشارة إلى وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم البلاغ نبئ عبادي أبلغهم قال الله إذا لفعلها يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته فوظيفة النبي العظمى البلاغ بما فيها بما يحمل فيها من بشارة أو انذاره وبيان و و و مع البلاغ البيان قال الله جل في علاه ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه الامين ثم اقطعنا منه الاتين فما منكم من احد عن حاجزين نبئ عبادي نبئ عبادي نبئ عبادي اني نبئ عبادي اني أنا وهذا التاكيد على أن الله أدري في هو الغفور الرحيم أني أنا الغفور الرحيم والمغفرة والرحمة إذا اجتمع فترق وإذا اجتمع إذا اجتمع افترق في الزكر فكانت المغفرة ستر الزنب والرحمة عدم العقوب عليه. وإذا وإذا افترق في الذكر اجتمع في المعنى فإن جاء الغفور وحده كانت المغفرة مع الرحمة المعنى الستر مع عدم العقوبة وأيضا الرحمة إذا فرضت كانت المغفرة مع الرحمة الستر مع عدم العقوبة نبع عبادي نبع عبادي أني أني أنا الغفور الرحيم وهذا أيضا فيها دلالة على سعة المغفرة والرحمة وتوالي ذلك ولذلك يعني لما جاء الرجل ويقول كنفسة أحمد ربي أزنبت الزنب فاغفر لي قال عبدي علم أن له رب أن يأخذ بالزنب ويغسر اشهد أني قد غفرت له قال ربي مرة ثانية ووقع في نفس الزنب لتعلم أننا نتوب ونقوب ونرجع نتوب ونقوب ونقع نتوب ونقوب ونسقط اللهم أغفر الله رحمة الله وإذا عما تعلم فإنك أنت العز الأكرم فقال فقال ربي أزنبت الزنب فاغفر لي قال عبدي قد علم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر اشهاد أني قد غفرت له في المرة الثالثة قال عبدي فعل ما ثم استغفرني فسأغفر لك ومن تاب تاب الله عليه نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم كما أنه غفور الرحيم فعذابه أليم وعقابه وخيم فإنه بعدما, بعدما وعدهم توعدهم وقال إياكم لتعلموا بأن الله بالمرصاد ولتعلموا أن, أن الإنسان مهما بلغ من الطاعة قد يفتنه الله إلا في علام لذلك كان بعض علماء يسردون مسألة من الأمام المكان من يأمن مكر الله أو من يأمن النفاق على نفسه من يأمن عمر بن خطاب هو من هو في الإسلام كفى في عمر أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو كان نبي بعدي لكان عمر يذهب مع حذيفة وارجى إليه وعلم أن النبي قد أخبره بأبي وأمه بأسماء المنافقين يبكي ويقول يا حذيفة أسمني لك رسول الله يا حذيفة أسمني لك رسول الله يا حذيفة أسمني لك رسول الله فيقول لا ولا أزكي عاهدا بعدك لذلك قال الحسن البصري قال لا يأمنه إلا منافق ولا يخافه إلا, إلا مؤمن لا يأمنه إلا منافق ولا يخافه إلا, إلا مؤمن وأن عذابي هو العذاب الأليم قال الله جلال فعلا عن أهل الكفر وهم في النيران قال كلما, كلما ناضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب قال الله جلال فعلا النار, ي... النار يعرضون عليها غدوا وعشية وهذا عذاب برزخ ويوم تقوم الساعة أدخلوا ألا فرعون أشد العذاب كلما ألقي فيها فوج سألهم خزانة وعلا تكون نذير قالوا بلى قد جاء نذير وقال الله عن النار وكيف تفعل مع أهلها؟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 ونسأل الله النجاة والهداية ونسأل الله جل في علاه أن نكون من أهل الجنان وأن يقينا جميعا النيران نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم نقف عند الآية وقد أتم الله علينا تفسيرها الفواية المستنبطة تأمير الخير في الرب سبحانه جل في علاه مهما بلغت الذنوب عننا السماء فمغفرة الله أقرب ورحمة الله أوسع سبحانه وجل في علا شرف التلقيب بالعبودية فقه الدعوة في الترغيب والترهيب بتقديمة الترغيب ثم الترغيب أقول قولي هذا أستغفو الله لي ولكم إذن الحمد لله أن من التفسير ولا نكون قد تقاعسنا ولا, ولا أوقفنا شيئا ثم نبدأ بإذن الله بالسنن سعى البخاري بعد الصلاة سأصلي المغرب العشاء جمعة أخير ثم نبدأ بالبخاري جزيتم الجنة أنتم على فضل وحرص ونسأل الله أن يديم علينا وعليكم هذا الخير ما حينا أبدا ونحمد الله في عليائه أننا لم نتقاعس في شيء ولم يكن عندنا يعني ترك شيء بركتم وبارك الله في سعيكم وصبركم على الطلب وثبتنا وإياكم على كل خير وبر وثبت لنا هذا الخير ما حينا أبدا وأجعلنا من أهل الجنان وأجعلنا من الذين يستعملهم ربنا جل فعلا في نصرة هذا الدين الكريم يا له من دين لو ان له رجال اللهم اجعلنا رجالا اللهم اجعلنا رجالا اللهم اجعلنا رجالا ان الله يغرس لهذه الامه غرسا يستعملهم لرضوانه ولنصر دينه اللهم اجعلنا منهم اللهم امين سبحان الله ربنا نحمدك اشهد لا اله الا الله استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته